الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم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 وكل ضلالة في النار وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالآن لأننا قد تأخرنا فسنغير موضوع الدرس إن شاء الله تعالى وإذلك حصل البصير يقول عرفت ربي بنقد العزائم عرفت ربي بنقد العزائم أحيانا تكون خد مشيت في أمر وأكدته وكذا ثم تجد نفسك قد صرفت عنه لماذا؟ لأن الله لم يرد، لأن الله ولم يرد. وبالطبع هذا بإستخارة الله تعالى، ولكن سبحان الله طبعا الوقت تأخر، فالموضوع الذي كنت ستكلم عنه كان سيطول. فاليوم يعني الله سنتكلم عن موضوع آخر وهو إن كان قصيرا في الكلمات إلا أنه صعبا في التنفيذ. إلا أنه صعبا في التنفيذ. والإنسان إذا تكلم في هذا الموضوع لا يعني أنه يتصف هذه الصفة أبدا وإنما يذكر نفسه أولا قبل الآخرين ونحن الآن في شهر ذي القعدة وشهر ذي القعدة هذا سبحان الله والله خطر في بالي أن له مزية عن سائر الشهور في السنة كلها فهو الشهر الوحيد الذي جمع بين كونه من أشهر الحج والأشهر الحروم الشهر الوحيد الذي جمع بين كونه من أشر الحج أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر الحج أو ذو الحج. أما أشهر أما أشهر الحرم ثلاثة سرد واحد فرد ذو القعدة وذو الحج المحرم ورجب. فذو القعدة هو الشهر الوحيد الذي جمع بين كونه من أشر الحج ومن أشر الحرم. فالكلام الآن في هذا الموضوع. الكلام في هذا الموضوع هذا وقته لأنه أتى بعد رمضان بعد أن صام من صم من صلى وقام القيام وبعد أن تصدق من تصدق وصام من صام وصلى من صلى كما قلنا هذا الموضوع يأتي بعد رمضان وأيضا يأتي قبل الحج لأن الحج أي في شهر الحجة يكون ختام العام فهذا الموضوع بين السنة التي ترفع فيها الأعمال بين الشهر الذي ترفع فيه الأعمال في رمضان وبين نهاية العام الذي يكون فيه الحصار فهذا الموضوع كما قلنا الآن نتكلم إن شاء الله تعالى من الناحية العملية وليس من الناحية النظرية نتكلم إن شاء الله تعالى عن الإخلاص نتكلم عن الإخلاص جاء في الثمار اليانعة إن الإخلاص لله تعالى هو أساس كل عمل وغاية كل مريب فعمل بلا إخلاص لا أجر له وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها وما وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه الذي بإخلاصهم وصدقهم طبعا يعني نبدأ بآية قبل أن نبدأ أي شيء يعني نبدأ بأن الله به فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا يقول الشاعر قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين هي طبعا ناظرون لكنهم في الشعر أحيانا يتنازلون عن أشياء يتنازلون عن أشياء. يا لكم منا على ثلاثة. إحنا عندنا الجمل الفعلية والجملة ماذا؟ أيوه، جمل فعالية، جمل ماذا؟ سمعنا الصوت، الجملة ماذا؟ ها؟ لا، الجملة الفع بالالف ولا الجملة الفعالية والجملة إيه؟ والجملة لسمية. ما فيش غنزة، ما فيش إيه؟ لأن دي وصف وليس قطع اسمها الجملة ايه الجملة الفعالية والجملة لسمية والجملة ماذا؟ الاسمية ماها الإسمية؟ هذه ما هم قطع؟ هذا توسط أمادة الجملة الفعلية والجملة لسمية والجملة لسمية فهما هم أحيانا هنا يتغاضون عن أشياء في الإعراب وكذا فيقول الشاعر قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين تسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كؤوس العارفين وطبعا الشرقية هذه والله ما أقول لأنكم منها هذه بلد العلماء الشرقية بلد العلماء طبعا الصفوتين وكذا جميعاً. ومن قبل بلد الشيخ عبد مشطهري منكم حلين تمام معظم البلدين تراهم الآن على الساحة من الكبار كلهم كانوا يحضرون لهؤلاء المشايا كانوا معدودين في آخر السلعينات وكلم. تمام فالشيخ عظمه يشطهر منكم حلين منكم ماذا حلين وأفنى صوته في الله وسبحان الله مر والله في رمضان قبل أن يبنى مسجد الساحة أمام مظلمة عبدين تمام كده إن شاء الله قبل أن يبنى مسجد الساحة والله شرح القرآن كله في رمضان جزء ويفسر القرآن كاملا كل بالسبعة ساعات ثمان ساعات هكذا الجزء أو التفسير كاملا وإن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يصلي فقط يعني يجوز لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان خلص صلاة وانتهى الأمر وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان كان يتفرغ للقرآن وما يعطي أي درس قط المهم يعني ولنزكع الله أحبا ومر رأيته في رؤيا هو الشيخ عامر قال العالم للقراءات الذي خلف العلماء رحمه الله رأيته في رؤيا الشيخ ميشطوري والشيخ عامر في في ميدان عبدين وهم فوق رؤوس الناس ويمشون على شبكة شبكة شبكة عادية لكن فوق رؤوس الناس بارتفاع وفي تأويل أحلام سيرين الارتفاع فوق الأرض ولو شبر رفعة عند الله سبحانه وتعالى أي ارتفاع ولو شبر فوق الأرض فهذا الارتفاع يكون رفعة عند الله سبحانه وتعالى حقيقة الإخلاص طبعاً ما اختصر الاختصار الإخلاص صرف العمل متقربا به إلى الله وحده لا رياء ولا سمعة ولا طلباً للدنيا ولا تصنعاً للخلق وإنما يرجو به ثواب الله تعالى ويخشى, ويخشى عقابه ويطمع في مضاء من هو المخلص أو المخلص حسب القراءة يوجد هذا وجاء المخلص هو الذي يعمل ولا يجب هو المخلص هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس وقال يعقوب وقال يعقوب المكفوف المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته كما قيل أغلق الباب على طاعتك كما تغلق الباب على معصيتك يقولون هكذا وقيل المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه وفي كتاب المجموع للنوي رحمه الله قال قولا عجيبا طبعا كما نعلم يرجون رحمته ويرخافون عذابه قال الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد عليه عوضا في الدارين ولا ثوابا من الملكين الإخلاص أن تعمل عمل لا تريد عليها ولا تطلب عليه عوضا في الدرين ولا ثوابا من الملكين. ما يرضون رحمة ويخفون عذاب. كيف هذا؟ وهذه دقيقة لطيفة قد لا تخطر على البال. طبعا ممكن واحد يأخذ أجر عند إخلاص. واحد لا يأخذ أجر وما عنده إخلاص. هذا شيء يتصل بالقلوب. صح أم لا؟ المهم قال الإخلاص أن تعمل عمل. لا تطلب عليه ثوابا من الملكين ولا عوضا في الدرين هكذا. هذا مثل ماذا؟ لو أنك الآن رأيت إنسان لا يصلي وهو يعني واقع في المعاصر وكذا فأنت تأخذه وتجعله يصلي فأنت تأخذ لله لا لأنه كلما يسجد سجدة تأخذ حسنات أبداً إنما أنت تأخذ أولاً حتى يهديه الله تمام إن شاء الله وهكذا قص على ذلك باقي الأعمال قص على ذلك باقي الأعمال أي بهذه الكيفية حكم الإخلاص كثير من الناس يظن أن الإخلاص يكون نفلا هكذا يعني شيئا الإنسان يخلص أو لا يخلص وهكذا أبدا أحكام العبادة خمسة واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح ما حكم الإخلاص الإخلاص فرض واجب في حق كل مسلم أولا أمر الله عباده بالإخلاص في العبادة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بإخلاص العبادة. الله قال تعالى: إننا أنزلنا إليك الكتاب في الحق. بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين. فنيا وأمر الله عباده بإخلاص الدعاء له وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فضل الإخلاص الإخلاص ينجيك من إضلال الشيطان وإغوائه قال الله تعالى أي في حق إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثانيا الإخلاص يورثك نعيم الجنة وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواك وهم مكرمون في جنات نعيم إذن الإخلاص يورثك نعيم الجنة الإخلاص يطهر قلبك من الحقد والغل والخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لا غلَّ عليهن قلب مريء مسلم. إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه ابن ماجه أحمد وهو في صحيح الجامع. والمعنى أن هذه الثلاثة لو تمسك بها العبد طهر قلبه من الحقد والغل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والمناصحة لآئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وفي فقه السنة الكلمة الحاكم تطبق على من يحكم شرع الله فالذي يحكم شرع الله يسمى ماذا؟ هو الحاكم بعد ذلك الإخلاص طريق النصر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة فيها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم رواه النسائي وراه البخاري مختصراً وفي رواية في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغون الضعفاء ابغون الضعفاء فإنما تنصرون بضعفائكم في شرح الحديث قال ابغون الضعفاء أي تقربوا إلي بالتقرب إليهم تقربوا إلي بالتقرب إليهم بكبار السن بالمريض بكذا بالفقير المعدم وهكذا تقربوا إليهم بالتقرب إليهم هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغون ابغوا ابغوا الضعفاء أنت يا حبيبي يا ابن انت وهو أنت يا ابن يا ابني واحد هنا واحد هنا انت كنت تسويهم الناس في الصلاه ما تقعدوش جنب بعض بس واحد هنا واحد هنا اقعد يا يوعد بس كنت بتشوههم الناس الصلاه الصلاة اقول سبحان الله مش عارف حط واحد على يمينك واحد على يسارك يلا يا الله يا عم الشير أيوة كده خليه خده راح فين واحد عليه منك واحد على يسارك انتهى الموضوع فرق تسد بس خلاص فانتهى الموضوع يعني الشيطان دائما يحاول يصرف الناس بأي وجه بأي و... وكان في الصلاة وإحنا في الصلاة فعلا كان في تشويش والله يقول... أردت أنا أقول سبحان الله وقلت الناس يخلص من الأمر خلاص خامسا الإخلاص يفرج الهمومة ويزيل الكروب و... نعم نعم ما احنا قلناها ابغون الضعفاء يعني فإنما تنصرون بضعفائكم يعني تقربوا إلي بالتقربوا إلي انتهينا منه؟ الإخلاص يفرج الهمومة ويزيل الكروب ودون أن نفصل كلنا يعلم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة كيف نجى الله كل واحد منهم بإخلاصه لله تعالى وهذا لا يقتصر على هؤلاء الثلاثة بل أنت أيضا إذا مر ويعني فرجت كربة بكيت مرة من خشية الله فعلت كذا كل هذا المقصود به ماذا أو مرة سترت مسلما يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود كما في صحيح الجامعة يعني مسلم لا يعني لا يش يشتهب المعصية وهو يعني من أهل الخير وكذا وحازت منه أفواه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقل ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود أما الحدود ليس فيها شفاعة فهذا تستر وهكذا كذا هذه كيفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع إنك أنت تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت تفسدهم يعني وفاء بعمل المعصية وأنت لو واجهته هذا ماذا يحدث سيفضل في هذه المعصي ويهتك ستره وما يبالي بالناس هذه الحالة في المصلحة هنا أنك أنت تعرف لكن كما قال إمام الشافعي الكيس العاقل الفطن المتغافل كأنك لا تعرف كأنك لا تعرف وإذا مر الإنسان بكرب وعنده عمل صالح يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نأخذ الإخلاص في صلاة التطوع فضل الصلاة في صحيح, في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكفرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة خاصة يعني كمان في النفل لم يكونوا بعيدا عن أعين الناس الربيع بن خثيم رضي الله عنه الذي قال له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك ما رؤية متطوعاً في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة ما صلى السنة ولا مرة في حياته إلا مرة واحدة في مسجد قومه, قومه أمام الناس ما رؤية متطوعاً في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة لكن ننتبه النقطة في الدرس الناضي الخشوع في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم والله في ظله يوم لا ظل إلا ظله طبعا الناس قالوا ظل العرش وابن, وابن عثيمين قال هو ظل يخلقه الله تعالى يوم القيامة يدخل فيه من يشاء في رحمته. فهنا قال ابن حجر في شرح هذا الحديث لما ذكره رجلا ثم قال رجل ذكر الله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فظوايب الناس يظن خاليا مفردا لا ابن حجر قال لا قال خاليا هنا مخلصا ممكن يكون أمام الناس وهو مخلص لله وممكن يكون بمفرده ولا يكون مخلصا لله كما سنرى الآن في قصة الرجل الذي تمنى أن يبكي معه آخر تمام فهذا إذا ذكر الله خالين هنا يعني مخلصا يقول ماذا مخلصا منصور بن المؤتمر كان إذا صلى الفجر أظهر النشاط لأصحابه ويملي عليهم الحديث ولعله بات قائما على أطرافه كل ذلك ليخفي عنهم العمل يعني ما يأذي الفجر يقول إيه تبالبريق افتح المياه وينادي كان ينادي على أهله فالذي يسمعه يظن أنه توا قد استيقظ الآن وهو قد قام, قام لله تعالى سجداً وقياما صل عليه أي بات لله تعالى سجداً وقياما. محمد بن أسلم يقول يا سبحان الله هؤلاء كادوا أن يكونوا أنبياء والله يعني محمد بن أسلم يقول لو قدرت أن أتطوع يعني يصلي الصنم والرواتب كذا أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلته خوفا من الرياء يعني يتمنى أن يصلي في مكان لا يراه فيه الملكان لا يراه فيه وهذا مستحيل وهذا مستحيل لكن هذا دليل على ماذا؟ على الإخلاص أيضا أي مستخداني يعني الحمد لله أنا حاولته الآن أن أنهي الدرس في الوقت الذي كنت وسأونه فيه, وسأونه فيه الدرس لو أعطيت الدرس البعض تمام إن شاء الله يعني عشان ما يكون لكن الله بقدر الله احنا سلكنا طريق الشيخ محمد ربنا يباريك له أخليكم في طريق المسطرد ونزلنا مسطرد وتوقف الطريق الشيخ محمد هناك الطريق الثاني أسرع وكذا هو. طبعا الشيخ محمد لسه جاي الآن ما يعرفش طبعا بقاله فترة بعيد صح أم لا ولكن وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله صحو أن أنفسهم معدودة في أماكن محدود فوقفنا ثم لفنا ثم رجعنا إلى الطريق الآخر ولكن هذا يعني طبعا يعني من سوء يعني ذنوبنا يعني ذنوب قال كأيوب السختياني كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة سبحان الله قال كعب الأحبار من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخذ من ليلته من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخذ من ليلته وذلك ما قلت من قبل في العبادات بالأخص تخرج وتهرب ممن تعرفه أحد السلف أحد قال له أريد أن أحج معك قال دعنا نستطل بستر الله نستثن بستر الله دائما في العبادات أنت في الصف هنا في الدروس ابتعد أما تعرفه تأتي أنت الآن في أن حقيقة لما تدخل جدل لا يعرفك في أحد تصلي بخشوع صح أم لا ما أعاد يعرفك فيه صح أم لا ولكن لما يكون في جوار هذا أو كذا كذا يقل الخشوع حسن ابن أبي سنان تقول عنه زوجه لفظ الزوجة عن المرأة أتى في القرآن ولفظ الزوجة أتى في السنة تمام؟ إنما الزوج في القرآن تقول عنه زوجه كان يجيء فيدخل في فراشه ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها ما معنى ذلك المرأة لما تجد أن ولدها يبكي الصغير تنام بجواره وتوهمه بأنها نامت وستنام بجواره يقول تقول عنه زوجه كان يجيء فيدخل في فراشه ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أنني قد نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم يصلي قالت فقلت له يا, يا أبا عبد الله كم تعذب كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال ويا حكي أسكتي يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها أبدا. طبعا طب هذا يتعارض. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمره للشخص الذي يقوم الليل رحم الله ران قام الليل ثم أيقظ أهله طبعا الرجل بخلاف المرأة المرأة ضعيفة خص المرأة والله إن عمل البيت والله يصعب عن عمل الرجل تخيل أنت لما مرة زوجك يعني زوجاتك مرة تغيب وكذا وتأتي أنت تعمل وأضيق وكذا تجد نفسك في مشقة صح لا فهذه المسألة فالمرأة في الحمل تنام كثيرا وفي كذا وكذا وهي مجهدة ما تقوم أنت أو ما تستيقظ تقول لا أقوم الليل أبدا أنت قبل الويت تستيقظها صح أم لا وكلاكما سيكون في درجة واحدة في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء في تفسير كثير قال هذا يشمل أيضا الزوجات والأزواج يشمل الأزواج ليس الأبناء فقط بل يشمل أيضا الأزواج الإخلاص في الصدقة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها, فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه وثبت عند الطبرني والترمذي وصحاه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب راه والترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع كما ذكرنا وأذكر مرة والله يا إخواني منذ بضعة عشر عاما أخي من إخواننا كان رجلا متصدقا يعني أنا أربطني به لله يعني متصدقا والله مرة أخرج صدقة أخذ يركي يعني آخر الصدقة فكان يبكي ويخرج الصدقة لماذا هو يأخذها وهو يبكي والله هذا الرجل كان مسافر مرة في إلى دميار تمام على طريق المعاهدة هناك على البحر كان معه اثنين. شوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع صنائع المعروف تقيم صنع السوق صنائع المعروف تقيم صنع السوق كانوا في سيارة وانقلبت السيارة ثلاث ثلاث مرات على الطريق ثم وقعت البحر انقلبت كم مرة ثلاث مرات على الطريق ثم وقعت البحر فكان مع شنطة فيها أشياء وكذا فواحد نزل أتى بها ثم والله خرج ثلاث سالمين دون أن يخدش أحد دون أن يخدش أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصالع السوء وهذا يدل على الإخلاص يدل على ماذا؟ على الإخلاص سنرى الآن إخلاص ابن المبارك رضي الله عنه كيف كان مخلصا شيء عجيب لما تسمع عنه ابن المبارك هذا كان يغزو ثلاثة أشهر في العام غزو القتال في سبيل الله ما هو مجرد كذا كان يغزو ثلاثة أشهر يغزو كم؟ ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر في العام وكان لما يذهب للحج ماذا كان يفعل؟ كان يجمع أهل قريتي من يريد الحج كان ربنا يعني جمع الله له بين الدين والدنيا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإن كان عيسى بن مرمى عليه السلام لما سئل عن المال طبعا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل المال الصالح للعبد الصالح نعم جزاكم الله خير تمام في صحيح الجامعة وإن كان يعني هذا يعني رغم هذا سئل عيسى عليه السلام عن المال قال لا خير فيه قال لماذا قال لأنه يجمعه من غير حل قال فإن جمعه من حل قال ليؤدي حقه في قال قالوا فإن أدى حقه. قال لا يسلم صاحبهم الكبر الخيلاء. قال فإن فرنا الكبر الخيلاء. قالوا, قالوا يشغله عن ذكر الله. قالوا فإن هو قال هو, قال هو عن ذكر الله. قالوا فإن لم يشغله عن ذكر الله. قال يطيل عليه الحساب يوم القيامة. يطلع. أنت ما تكون عندك شركة غير لما يكون عندك كشك صحة كشك قل له خلاص البكرة إن شاء الله الجمعة أنت كان مش شركة تجلس وهكذا الحساب يوم القيامة هاكل الحساب يوم القيامة يكون بهذه الكيفية فابن المبارك هذا كان يخذ يقول لأهل بلدته من يريد الحج فيأخذ منهم المال ويضعه مع رجل ثم يذهب ويجي وحتى يعود إلى بلدته مرة أخرى فيقول الرجل أين المال الذي أعطيتك إياه فيعيده إليهم مرة أخرى فيعيده إليهم مرة أخرى وابن المبارك هذا كما في فتاوى الشيخ الإسلام بن رحمه الله في قول الله تعالى ويستأذم فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يقولون فتاوى بن يقولون إن بيوتنا عورة أي نخاف على النساء والذرية في غزة الأحزاب قال كذبوا وما هي بعورة لأن الله تعالى يقول وما هي بعورة لماذا فإن الله يحفظها فإن الله يحفظها إن الله يدافع عن الذين آمنوا انتبه هنا. المهم زين العابدين ابن علي بن حسين كان يحمل جراب الخبز الجوال يعني, يعني على ظهره بالليل ويتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب قال عمرو بن ثابت لما مات علي بن الحسين فغسلوا جعلوا ينظرون إلى آثار ثواد بظهره فقالوا ما هذا يعني آثار شيء أحمر أسود كده في ظهره قالوا كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة ليلا انظر لكلمة لي ليلا ماذا يقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لمن قال ليلا بالليل لماذا لأن الفقير إذا أتى الليل يغلق بابه ويئس فجعل الله نهيك عن نهيك عن كونها في الستر هذا شيء آخر إنما الفقير هي أسلم يأتي الليل ويبيت الليلة يعني كما نعلمها هكذا فجعل الله هذه الصدقة بالليل أسطر وفي نفس الوقت لماذا تقطع عليه التفكير فكان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة وقال محمد بن إسحاق كان ناس من المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الفجر فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل يعني في الليل يعني فقدوا الش التي كانت تأتيهم فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم بهذه الأشياء عبد الله بن مبارك رحمه الله كما ذكرنا الآن إخلاصه في الصدقة. ذكرنا إخلاصه في الصدقة وذكرنا إخلاصه ونحلم كذلك في الجهاد وهو الذي قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب وإن كان هذا الشعر ضعيف يعني هذا الشعر ضعيف عبد الله المبارك يقول عنه محمد المعيسة كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى ترسوس وكان ينزل الرقة في خان يعني فندق فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث يطلب منه العلم فقدم عبد الله مرة فلم يره فخرج في النفير مستعجلا خرج اللجال مستعجلا فلما رجع سأل عن الشاب الذي كان يأتيه ويخدمه وكان يعني يطلب منه حديث وكذا سأل عن الشاب فقالوا محبوس على عشرة آلاف درهم كم درهم طب ذهب على عشرة ألاف درهم فاستدل على الغريم أي الدائن ووزن له عشرة ألاف ووزن له عشرة ألاف وحلفه ألا يخبر أحدا معش فأخرج الرجل الولد هذا الذي كان يحضر منه وخرج من السجن وسمع عن ابن مبارك أنه موجود فأخرج الرجل وسار ابن المبارك فلاحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له أي ابن مبارك يا فتى أين كنت لم أرك قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين قال وكيف خلصت يعني كيف تخلصت من هذا الدين كيف خرجت قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري قال فاحمد الله ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله مبارك رحمه الله أنه الذي قضى عن الدين ولا هذه الفترة لم يعلم بذلك الإخلاص في الصوم داود ابن أبي هند صام داود ابن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله ولا أحد وكان خزازا يعني يبيع نوعا من الثياب يحمل معه غداءه من عندهم يعني يأخذ رغيفين من البيت فيتصدق بهما في الطريق يعني تصدق بغداءه في الطريق ويرجع عاشيا فيوافض معهم. يأكل في تمر أو شيء بينه بين نفسه، فيظن أهل السوق، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. يعني يعني صام أربعين سنة لا يدري بها أحد. سبحان الله. انتبهوا. هذه الكلمة التي مرت الكلمة التي مرّت بنا الآن يعني. ويا فيحمل يقول هنا ويرجع عشين فيفطر معه لا يشترط أن يكون لإفطار وقت الإفطار هناك هذه السنة يطبق الإنسان ولو مرة في حياته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال الوصال هناك وصال جائز ووصال ممنوع الوصال ممنوع أن الإنسان يصوم يومين متتابعين دون أن يتناول شيئا وهذا محرم على الأمة ومباح للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوصال الجائز في الصحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وابن القيم في زاد المعاد أتابع هذا أربع صفحات كذا يعني قال يوم مزد لأن نأكل إفطاره ولا صحوري. وهي يعني أنت تطبقها ولو مرة في حياتك ولو مرة يعني الوصال هذا لما يأتي وقت المغرب ما تفطر. ولا تشرب ماء ولا تأكل الطمر ولا شيء إنما تفطر متى تفطر وقت السحور طبقها ولو مرة في حياتك ولو مرة وهي ليست صعبة والله ما هي صعبة هي عبارة إنسان أفضر ولم يتسحر وأفضر وقت الإفضر صح لا مسألة سهلة فالإنسان لم يعرف سنة يطبقها ولو مرة في حياته، خاصة في الشتاء يعني خاصة في الأتكافي يعني كثير من الإخوة الحمديني وكذا يعني ف... و... وكانوا السلف رضي الله عنهم يواصلون في الأيام الليالي في في الوطر يعني من رمضان وهكذا أنت في غير رمضان أيضا يمكنك أن تطبقها ولو مرة في حياتك ولو مرة في حياتك عمر بن قيس الملئي قام عشرين سنة صائما ما يعلم بأهله أهله. وكان إذا حضرته الرقة يحول وجهه إلى الحائط ويقول لجنسائه ما أشد الزكام يعني إيه من يقول الزكام زكام تمام أحد السلف كما ذكر ابن رجب كان مشهورا بالصيام حتى في يوم الجمعة فأتى بإبريق نعرف الإبريق زمان اللي كان له خرطوم هذا الإبريق تمام أتى بإبريق ووقف في وصل المسجد وأخذ يشرب طبعا كما نعرف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب وقفا أمسك الإبريق وسط الناس أمسك بالمزبوز هذا فم الإبريق هذا وأخذ يشرب واقفا كماما من الناس ولكن الإبريق كان فارغا كان ماذا فارغا فأوهم الناس أنه أفطر وليس مفطر، أوهم الناس أنه أفطر أنه يفطر وكذا وليس بمفطر سبحان الله سبحان الله انظروا يا إخواني كانوا يرى السلف حتى الذي كان يرأي منهم كانوا يراءون بما يعملون ونحن الآن نراء بما لا نعمل كانوا يراءون بما يعملون والآن يراءون بما لا يعملون يراءون بما لا يعملون فمشاهده يعني سبحان الله الإخلاص هذا يعني من أعظم مزايا الإخلاص لأن الإخلاص من التقوى والله تعالى يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ما معنى يعظم له أجرا يعني يعطيك الثواب الكثير على العمل القليل ميزة الإخلاص يعني واحد مخلص وتصدق بخمسة قروش واحد غير مخلص وتصدق بألف دينار ربنا يعطي الذي المخلص الذي تصدق بخمسة قروش ثوابا أكثر من الذي أعطى كذا أو الذي وصل إلى المستحقة أكثر وهكذا أيضا الإخلاص في الذكر وقراءة القرآن قالت سريعة الربيع بن خثيم كان عمل الربيع كله سرا إن كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه لو أنه كان يقرأ القرآن واحد دخل عليه كان يغطي المصحف بثوبه أو بعمامة وكذا حتى لا يعرف أين هو حتى لا يعرف أين هو إبراهيم النخائي كان إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه إمام أهل الصنة أحمد المحمد يقول عنه تلميذه أبكر المروزي كنت مع أبي عبد الله نحو من أربعة أشهر بالعسكر وكان لا يدع قيام الليل وقراءة القرآن بالنهار فما علمت بختمة ختمها وكان يسر بذلك وسبحان الله كان إذا نأرأ نصرنيا يغمض عينيه يقول لا أحب أن أنظر إلى من افترع الله الكذب كان يغمض, عينيه كان يغمض عينيه ويعني من ورعه رضي الله عنه كان مريض مرة وأتاه رجل بدواء يضع في عينيه من كان فلم يأخذه منه وقال أنت ممن يأخذ من الحديث ورفضه ومرة كان يأتي بنحبرته وقلمه فمرة واحد أتى يعني القلم فناوله القلم في الدرس فرفض أن يأخذ منه قلم كي يضع به نقطة وقال لا أنت ممن يأخذ منا الحديث أنت ممن يأخذ منا الحديث ورفض رضي الله عنه قال الإمام أحمد أشتهي ما لا يكون ما مكانا لا يكون فيها أحد من الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أصبح النهار يخرج إلى الصحراء ويقول متمثلا وأخرج من, من وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا أيضا الإخلاص في البكاء قال العلماء البكاء عشرة أجزاء تسعة لغير الله وواحد لله واحد لله فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير فهو كثير ايوب السختياني رضي الله عنه كان إذا وعظ فرق يعني خشع يعني فرق من الرياء خاف من الرياء فيمسح وجهه ويقول ما أشد الزكاة ما اشد الذكاء الحسن البصري رضي الله عنه يقول الحسن البصري إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيء عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام يعني نصف وضع كذا يذهب كذا وهكذا أيضا محمد بن واسع قبلها أبو وائل كان إذا صل في بيته ينشد نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أي يفعله وأحد يراه ما فعله لكن كما علمنا يعني الإخلاص لله لا يوقف البكاء على أمام الناس أو بعد الناس ويقول محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه وهذا يذكرنا بما جاء في زن المعاد كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنس بكائه، فكما أنه لم يكن لبكائه صوت، لم يكن من جنس كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جنس بكائه، فكما أنه لم يكن لبكائه صوت، لم يكن لضحكه صوت صلى الله عليه وسلم. محمد بن واسع يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس مرأة. على وسادة واحدة. نعم، وكان يقول أيضا إن كان الرجل لا يبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم به. سفيان بن عيينة قال أصابتني ذات يوم رقّة فبكيت فقلت في نفسي لو كان بعض أصحابنا لرق معي وآن كان يصلي في غرفة بمفرده ليس مع أحد فبكى. انظر الآن وهذا برهان على قول ابن حجر رحمه الله. أن الإخلاص لا يرتبط بأمام الناس ولا أن يكون الرجل مفرده لكن الذي عليه الآن بمفرد أنا حتى يبتعد لكن انظر ماذا قال عصابتني ذات يوم رقة فبكيت فقلت في نفسي لو كان بعض أصحابنا لرق معي لو فلان وفلان كان يكون معي في هذه اللحظة يقول ثم غفوت فأتاني آثم في منامي فرفسني أي ضربه برجله وقال يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك خذ أجرك ممن أحببت أن يراك ابن المبارك يحكي عنه القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطب ذالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة إن كان يصلي لن لنصلي وإن كان يصوم إنا لنصوم وإن كان يغزو فإنا لنغزو وإن كان يحج إننا لنحج قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت اضطفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح يستصبح يعني يوقد المصباح كان زمان في الريف الناس تأخذ زمان صغار كان يأخذون النار من بعض أن واحد ما كان الناس كلها عند أبو تجاذل وكذا، فكان يأخذ سعلة خصوصا، يأخذها من هذا يوقد بيت هذا من الثاني، من ذاك وكذا. قال: وخرج يستصبح، فمكث هناها، ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك، ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. ولعله حين فخذ السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة بعض السلف كانوا يأكلون معاً فلما انطفأ المصباح كانوا يأكلون فانطفأ المصباح فلما أوقدوا المصباح وجدوا الطعام كما هو كل منهم أراد أن يؤثر أخاه على نفسه كل منهم أراد أن يؤثر أخاه على نفسه وجدوا الطعام كما هو محمد بن أسلم الطوصي يقول عنه خادمه أبو عبد الله كان محمد يدخل بيتا ويغلق بابا ويدخل معه كوزا من ماء فلم أدل ما يصنع حتى سمعت ابنا صغيرا له يبكي بكاء فنهته أمه فقلت لها ما هذا البكاء فقالت إن أبو الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيحاكيه أي يبكي مثله فكان إذا رض أن يخرج غسل وجهه فلا يرى عليه أثر البكاء. يعني ماذا؟ كان بنشت ماء كله الصراخ؟ إجلس مكانه، إجلس هشت ماء بصرخ؟ يلا وين؟ يا عم هو يجيب لي ماء؟ خلي بيني وبين صاحب؟ يلا أوه آه شت ماء بس بتكطرش بس؟ ولا ساعة أوي؟ ساعة ولا؟ تقول لي كده هل بس هات بس هاتوا لي الازازه كوبايه يا عم الاول باليمين حط الازازه ثاني وارفعها يلا اوام روح سلام عليكم حاولوا تشوف حد بينام ويقبض فلوس والله لو استنى سته لو اشتغل 300 ساعة ما ينام ويقبض معاش لكن الناس لها اعذار اللي حصاد واللي زرع واللي كذا واللي كذا واللي ما ينام بعد الفجر لأن المؤين عندنا سبحان الله شيطانية يعني الشغل متى بعض الناس ليستطيع أن ينام بعد الفجر ولا ينام بعد الظهر يعني سبحان الله مع أن الله يبارك لمتي في بكورها لو كان عمل بعد الفجر مباشرة وينتهي الناس شيطانه يعني التخطيط وكان يصل قوما ويؤطيهم محمد أسلم توصل. وقاعد تكون زعلت، وقاعد تكون زعلت. تعرف أنا محبك من الله لا كذا بس عشان صاح. يوم الجمعة كنت أقولك لك من مكانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرو من أتاه النوم في الجمعة يتحول عن مكانه. وكان يصل قوما ويعطيهم ويقصهم فيبعث إليهم ويقول للرسول انظر ألا يعلم من بعثه إليهم. فيأتيه هو بالليل فيذهب به إليهم. ويخي نفسه فربما, فربما بليت ثيابهم ونفد ما عندهم ولا يدرون من الذي أعطاهم أيضا الإخلاص في الدعاء قال بمون كدر إني لليلة حذاء هذا المنبر جوف الليل أدعو فإن إنسان عند أسطوانة مقنع رأسه المقنع الذي يرفع رأسه ينظر في ذل فأسمعه يقول أي رب إن القحب قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم طبعا هناك الأبار وكذا ما يسقطعون الشرب قال فما كان إلا ساعة إذا بسحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله سبحانه وكان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير فقال هذا بالمدينة ولا أعرفه يعني هذا الرجل كان سبب نزول المطر، فلما سلم الإمام تقنع وانصرف فاتبعه ولم يجلس القاص، يعني ما أكمل الدرس حتى أتى دار أنس فدخل موضعا وأخرج مفتاحا ففتح ثم دخل قال وراجعته يعني راجع المسجد فلما سبحته يعني صليت السنة أتيته فإذا أنا أسمع نجرا في بيته يعني صوت النجارة فسلمت ثم قلت أدخل يعني المفروض أدخل يعني أدخل قال أدخل فإذا هو ينجر أقداحاً يعملها فقلت كيف أصبحت أصلحك الله قال فأعظمها مني فلما رأيت ذلك قلت إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا؟ وتفرغك لما تريد من الآخرة فقال لا ولكن غير ذلك يعني أطلب منك غير ذلك لا تذكرني لأحد يعني ما تعرف أحدي ولا مكاني وذكني ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت ولا تأتني يا ابن المنكدر فإنك إن تأتني شهرتني للناس لما يكون أحد مشهور ويزور إنسان لا يعرف يشتري هذا الرجل عند الناس فهو ماذا قال له قال لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت ولا تأتني يا ابن المنكدر يا فإنك ان تأتني شهرتني للناس فقلت أحب أن ألقاك قال ألقني في المسجد وكان فارسيا وهذا بالطبع يعني بعض الناس يزور أخاه في البيت يشغله يعني ما كان هكذا ما كان هكذا هذه السلف أبداً يعني سبحان الله ربنا جعل لك الفجر والظهر والعصر والمغرب أشياء خمس أوقات صح ولا أو يعني أنت تقابل هذا في المسجد هكذا لا تعطله ولا يعطلك ولا يضيع منك الوقت وتجلس في البيت وتشغله عنده أشياء في بيته لا أعلمها إلا الله وهكذا يعني الآن يعني شوف ربنا جعل يعني المسجد ليس ليس للصلاة فحسب وإنما هذا يلتقط هذا قال فقلت وأحب أن ألقي قال ألقيني في المسجد وكان فارسيا قال فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل قال ابن وهب بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يره ولم يدرى أين ذهب الناس يعني لما يصف عمل ابن يعني ولم يدرى أو لم يدري هو أين ذهب فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبين الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل الصالح يعني صرنا لا نعرف مكانه الإخلاص في العلم قال الشافعي وددت أن الخلق تعلم هذا العلم على ألا ينسب إليه حرف منه هشام الدستاوي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوم قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل قال الذهبي رحمه الله والله ولا أنا فقد كان السلف يطلبون العلم فنبلوا وهكذا كان العمل لله سبحانه وتعالى ولن يكن لغير الله الآن حدث ولا حرج والله حدث ولا حرج يعني مرة كتبت صفحات والله يا إخواني من القديم والحديث والله هناك من ينقل بالصفحة وهناك من ينقل بالملزمة وهناك من ينقل بجزء من كتاب ولا يقول هذا كتاب من ولا كان ولا شيء قط والله يا إخواني لأن, لأن الله تعالى أكرمني بأنني طلعت على أشياء في شرح الحديث على غالب شراء الحديث فضله تعالى تمام؟ يعني فكنت أقول هذا والله يا إخواني والله يعني في في كتب مختصرة يعني وتوسع كثير من والله يا إخواني هناك من ينقل بكذا وينقل بكذا ولا يقول هذا كتب فلان ولا ينقل من هذا ولا هذا ولا هذا أبدا يقول وما يشير إن من بركة العلم أن ينسى بالخايله ويأتي كمان وقام يعمل الحق وألف كمان يعني كمان هو مش ينقل فقط وكما أحد يأخذ منه ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل في الماء تمام فهنا يعني سبحان الله يعني لازم أنظر للنوي رحمه الله يا سبحان الله والله لما يقرأ شرح مسلم للنوي لو وجدت صفحة كاملة والله كأني وجدت تبرا من ذهب لو وجدت صفحة كاملة في الشرح قال تجد صفحة كاملة مرة صفحة ثلاثة نادر كلام الثلثي قليل كثير المراك، وكلام الخلفي كثير قليل المراك. ابن هذا عجيب. بعد ما ينتهي اخو، انتهى كلام ابن الصلاح، انتهى كذا، جاء كذا. فرض الإنسان جاء كذا، انتهى كذا. ما ينسب شيء لنفسه، جاء بكذا انتهى كذا، جاء بكل كذا، انتهى كذا. ولا ينسب شيئا لنفسه، ولا ينسب شيئا لنفسه، هكذا وختاما حتى لا أطيل عليكم يعني الحمد لله. بفضل الله لو أنا بدأت الدرس المغرب والله كنت سأنتهي في هذا الوقت أقسم بالله وبعدها لأنه كنت أنا أطول في المغرب فرحمكم الله تعالى تمام إن شاء الله فربنا إيه عفاكم انتهى الآن فآل المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم دل ركن الصديق على دعاء يقوله ما ماذا قال؟, قال له النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الجامع ألا أدلك على شيء إذا فعلته غفر الله لك الشرك صغاره وكباره أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفي رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ اللهم إني أعرض بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على الله اللهم نقص لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما تمنع لأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا.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 آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسمحون على التأخير وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك وما يعتذر منه وفي أتاك وكل ما يعتذر منه يعني إنسان ما يضع نفسه في موضع يعتذر منه لكن هذا رغم عنه والله جزاك الله خير.